بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ مُثْلَاهَا فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّاتَّوُا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إما إِنَّ مَا انق قنا بل انق فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى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 فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَنُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَنُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن تراك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قضى انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امننا بربنا يغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير ومن فانى فإنه له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى